ا ل ق ر آ ن على جبل ل ر أ ي ت ه خاشعا ل ر أ ي ت ه خاشعا متصدعا من خ ش ي ة الله وتلك ا ل أ م ث ا ل نضربها للناس لعلهم يتفكرون الحمد لله رب العالمين ا ل ص ل ا ة والسلام على المبعوث ر ح م ة للعالمين و ب ع د أ ي ه ا المباركون في هذا اللقاء المبارك سنفسر قول الله جل وعلا من س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير ا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوي ا ع ز ي ز ا و أ ن ز ل الذين ظهروهم ا من أ ه ل الكتاب من ص ي ا س ي ه م وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا وورثكم أ أ ر ض ه م وديارهم و أ م و ا ل ه م و أ ر ض ا لم تطوها وكان الله على كل شيء قدير ا ل آ ي ا ت في أ و ل ه ا كانت تتكلم عن م ع ر ك ة ا ل أ ح ز ا ب ا ل م ع ر و ف ة ب م ع ر ك ة الخندق يقول رب العالمين ورد الله الذين كفروا بغيظهم الرد ارجاع الشيء الى اصله ارجاع الشيء الى اصله ورد الله الذين كفروا بغيظهم الباهنا ل ل م ل ا ب س ة ل ل م ص ا ح ب ة يصبح المعنى رد الله الذين كفروا والغيظ مازال باقيا في, في قلوبهم قبلها من آ ي ا ت كانت تتكلم عن هؤلاء على أ ن ه م أ ح ز ا ب يقول الله عز و جل في ا ل س و ر ة نفسها قبل ذلك يحسبون ا ل أ ح ز ا ب لم يذهب و ا ل س و ر ة اسمها س و ر ة ا ل أ ح ز ا ب لكن هنا قال و رد الله الذين كفروا ما قال و رد الله ا ل أ ح ز ا ب لما حتى يعلم أ ن سبب خيبتهم هو كفرهم ل أ ن التحزب قد يكون محمودا اولئك حزب الله الله يقول فبين جل وعلا أن ا ل كفرهم هو سبب خيبتهم ق ا ل و رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا ج م ل ة لم ينالوا خيرا يمكن التعامل معها وفق قواعد ا ل ن ح و ي ي ن والبلاغيين على طريقتين إ م ا أ ن تجعلها حالا ث ا ن ي ة فيصبح المعنى ورد الله الذين كفروا بغيظهم جار و مجرور يمكن أ ن يكون حالا م س ت ق ر ة ظرفا م س ت ق ر يعني ردهم متغيظين و ردهم كذلك لم ينالوا خيرا فيصبح لم ينالوا خيرا هنا إ ع ر ا ب و إ ع ر ا ب حال في ط ر ي ق ة أ خ ر ى و هي ا ل أ ر ج ح و رد الله الذين كفروا بغيظهم لماذا بقوا بقوا مقتاضين ل أ ن ه م لم ينالوا خيرا فيصبح لم ينالوا خيرا معلله لسبب ما في قلوبهم من الغيظ والحنق واضح سبب أ ن ه م لم ينالوا خيرا جمعوا الجموع تكبدوا المشاق دفعوا ا ل أ م و ا ل قطعوا المفاوز والديار ومع ذلك لم ينالوا لم ينالوا خيرا فكان ذلك سببا في بقاء الغيظ في قلوبهم قال ربنا ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين ا ل ق ت ا ل الفعل كفى ي أ ت ي في ا ل ق ر آ ن بمعنى حسب تقول كما في ا ل ق ر آ ن وكفى بالله حسيبا كفى بالله وكيلا معنى حسبك الله يكفيك الله لكن هنا ليست بمعنى بهذا المعنى إ ن م ا هي بمعنى أ غ ن ى بمعنى ماذا أ غ ن ى اصبح المعنى وكفى الله المؤمنين القتال اغنى الله المؤمنين مؤونه القتال فالكفار ردوا من غير حرب من غير قتال ردوا من غير حرب ومن غير, ومن غير قتال و هذا كان المؤمنون أ ح و ج ما يكون اليه إ ل أ ن غ ز و ة ا ل أ ح ز ا ب جاءت بعد غزوه احد و المسلمون أ ص ا ب ه م ما أ ص ا ب ه م من القرح يوم احد فهم في جراح و ح ا ل ة من الضعف ظ ا ه ر ة فلم يكن لديهم ق د ر ة ل م ح ا ر ب ة العدو فرحمهم ربهم ورد الذين كفروا من غير قتال قال أ ص د ق ا ل ق ا ئ ل ي ن ممتنا ً على نبي ه وعلى أ ص ح ا ب نبي ه صلى الله عليه وسلم قال ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خير وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وجياب الفعل كان لبيان ان هاتين صفتين ثابتتين لله جل وعلا ثم قال جل وعلا وهذا الحديث الان خرج من كفار قريش الى بني قريظه قال و انزل الذين ظهروهم ا من أ ه ل الكتاب من ص ي ا ص ه من م أ ه ل الكتاب يصح أ ن تكون ب ع ض ي ة و يصح أ ن تكون ب ي ا ن ي ة إ ن جعلتها ب ي ا ن ي ة فلا إ ش ك ا ل و إ ن جعلتها ب ع ض ي ة فالمراد منها يهود بني ق ر ي ظ ة يهود بني ق ر ي ظ ة فهذا يمكن القول ب أ ن ه عام أ ر ي د به الخاص و يمكن القول ب أ ن ه ا ب ع ض ي ة أ ي ا كان فالمقصود بقول الله جل و علا و أ ن ز ل الذين ظاهروهم ظاهروهم بمعنى ناصروهم أ ي أ ن بني ق ر ي ض ة ناصرت ا ل أ ح ز ا ب والظهير في ا ل ل غ ة النصير قال الله جل وعلا و ا ل م ل ا ئ ك ة بعد ذلك ظهير قال ربنا و أ ن ز ل الذين ظاهروهم من أ ه ل الكتاب من صياصيهم والصياصي الحصون بل كل ما يستعصم به يسمى صياصي والثور له قرنان والعرب تسمي قرون الثيران صياصي ل أ ن الثور ة يستعصم بها ويدفع بها ا ل أ ذ ى عن نفسه قال قائلهم ف أ ص ب ح ت الثيران غرقه و أ ص ب ح ت نساء تميم يلتقطن ا ل ص ي ا ص ي ة والمعنى أ ن هذه الثيران غرقت ماتت فنحرت رؤوسها وزجت وجزت قرونها ف أ ص ب ح النساء يجمعن القرون ل أ ن ه م كانوا في القديم يجعلون من قرون الثور أوعية للكحل يجعلون للكحل ن م ه ا أ و ع ي ة للكحل فيبيعونها والمقصود أ ن ك ل م ة ص ي ا ص ح ص ن قال ربنا و أ ن ز ل الذين ظهروهم ا من أ ه ل الكتاب من صياصهم وهذه ا ل ق ر ي ة ا ل م ع ر و ف ة ب ق ر ي ة بني ق ر ي ظ ة ق ا ئ م ة إ ل ى اليوم من جاء منكم ا ل م د ي ن ة في الجنوب الشرق منها هناك جبل اسمه إ ل ى ا ل آ ن جبل بني قريظ وهناك ح ر ة إ ل ى ا ل آ ن اسمها ح ر ة بني ق ر ي ض ة كان هناك موطنهم في الجنوب الشرقي من ا ل م د ي ن ة قال ربنا و أ ن ز ل الذين ظهروهم من أ ه ل الكتاب من سياسيهم و قذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا في قوله جل ذكر ه و ت أ س ر و ن فريقا فعل و فعل ا مفعول به الكلام على أ ص ل ه و ما دام الكلام على أ ص ل ه لا يحتاج الى تعليل لكن ما الذي يحتاج إ ل ى تعليل ا ل أ و ل ل أ ن ه قدم قال قال فريقا تقتلون ما قالوا تقتلون فريقا وانما قدمها لبيان ان قتل هؤلاء الرجال هو السبب في انكم ورثتم ارضهم او ورثتم نساءهم فمعنى قول الله جل وعلا فريقا تقتلون هو ما كان من ان سعد رضي الله عنه وارضاه سعد بن معاذ حكم عليهم بان تقتل مقاتلتهم اي رجالهم وان تسبى ذراريهم فهذا معنى قول الله جل وعلا فريقا تقتلون و ت أ س ر و ن فريقا ثم قال ربنا و أ و ر ث ك م ومر معنا في دروس س ا ب ق ة أ ن الارث أ ع ظ م طرائق التمليك الارث أ ع ظ م طرائق التمليك ولهذا قال الله عن أ ه ل ا ل ج ن ة أ و ر ث ت م و ه ا بما كنتم تعملون والارث الذي ي ت و ر ث ه الناس تولى رب العالمين جل ذكره قسمته بين خلقه بنفسه كما باء ظهر مصرحا في ا ل ق ر آ ن و السنه قال ربنا هنا واورثكم ارضهم و ديارهم واموالهم و ارضا العدد اربعه تفصيلها كالتالي واورثكم ارضهم اي القريه كلها و ديارهم اي المساكن و المنازل و اموالهم اي العقار النخيل الخيول الدينار الدرهم هذه تسمى اموال هذه كلها ثلاث و أ و ر ث ك م أ ر ض ه م ق ن ا ا ل ق ر ي ة وديارهم أ ي المساكن منازل و أ م و ا ل ه م أ ي ما يمول كالدينار والدرهم والخيل والشياه و أ ش ب ا ع ه م ثم قال اصدق القائلين و أ ر ض ا لم تطئوها والمعنى و أ و ر ث ك م أ ر ض ا لم تطئوها وهذه اختلف العلماء فيها ما المراد بقول الله و أ ر ض ا لم تطئوها على أ ر ب ع ة أ ق و ا ل قال بعض العلماء إ ن ه ا م ك ة قال ق ت ا د ة وهو أ ح د أ ئ م ة التفسير قتاده بن د ع ا م ة السادوسي كان ضريرا قال كنا نحدث أ ن ه ا م ك ة و قال آ خ ر و ن إ ن ه ا فارس و الروم و قال آ خ ر و ن إ ن ه ا كل بلد فتحه الله ل أ ه ل ا ل إ س ل ا م إ ل ى يوم ا ل ق ي ا م ة و قال آ خ ر و ن وهو الراجح أ ن ه ا خيبر يبقى السؤال لم ا رجحنا أ ن ه ا خيبر و إ ن م ا رجحنا أ ن ه ا خيبر ل أ س ب ا ب منها أ ن أ ر ض بني ق ر ي ض ة أ ر ض يهود وخيبر أ ر ض ارض يهود إ ل ا أ ن الفارق أ ن أ ر ض بني ق ر ي ض ة كانت لبني ق ر ي ض ة أ م ا خيبر كانت لبني لبني النظير وبن النظير أ ج ل ا ه م النبي صلى الله عليه وسلم من ا ل م د ي ن ة فلما خرجوا قد هذا مر معنا خرجوا معهم الدينار والذهب يقولون يا محمد معنى قولهم اي ضير يصيبنا المال معنا فلما ذهبوا إ ل ى خيبر اشتروا الناس بمالهم فسكنوها وتسلطوا عليها حتى كان وقعه خيبر هذا الدليل قلنا أ ن خيبر أ ر ض يهود كما أ ن بني ق ر ي د ة أ ر ض يهود ا ل أ م ر الثاني الذي يجعلنا نرجح أ ن ه ا خيبر أ ن ه ا ق ر ي ب ة عهد بهذه ا ل غ ز و ة أ ق ر ب الغزوات إ ل ى أ ر ض خيبر هي الى غ ز و ة خيبر هي غ ز و ة الخندق ل أ ن ه بعدها كان صلح ا ل ح د ي ب ي ة ولم يتم ثم كانت غ ز و ة ثم كانت غزوه خيبر هذا من ا ل أ د ل ة على أ ن قول الله جل وعلا وعرضا لم تطعوها المراد بها خيبر كذلك من ا ل أ د ل ة على أ ن ه ا أ ر ض خيبر أ ن ه ا لم ت و ط أ بعد لم تكن قد دخلت بعد لكن قال بعض أ ه ل العلم وهو ر أ ي قوي لا بد من سياقه قالوا إ ن المقصود أ ر ض بني النظير ا ل س ا ب ق ة وليست شيئا ل ا ح ق ة ومعنى قول الله جل وعلا لم تطؤوها أ ي لم يقع منكم حرب ولا قتال ل أ ن ه معلوم أ ن بني النظير مما أ ف ا ء ه الله على رسوله الله قال ما أ و ج ف ت م عليه من خير ولا ولا ركاب فقالوا إ ن معنى لم ت ط أ و ه ا أ ي ثمه أ ر ض قبلها أ و ر ث ك م الله جل وعلا إ ي ا ه ا من غير حرب منكم وهذا قوي جدا إ ل ا أ ن ن ي أ م ي ل إ ل ى ا ل أ و ل لكنني لا أ س ت ط ي ع أ ن اجزم به والمراد أ ن معنى قول الله جل وعلا و أ ر ض ا لم ت ط أ و ه ا مما يؤيد القول أ ن ه ا خيبر أ ن ا ل آ ي ة بعدها وكان الله على كل شيء قدير فان إ ذ ا قلنا ب أ ن خيبر تصبح وعدا و إ ذ ا قلنا ب أ ن ه ا وعد أ ص ب ح أ ن النفوس تتطلع إ ل ي ه ا و ي تحتاج إ ل ى يقين بربها وعظيم قدرته وجليل نصرته حتى يقع منه الفتح لهم فلهذا ذيلت هذه ا ل آ ي ة بقول الله جل وعلا وكان الله على كل شيء قدير هذا ما كان في ما سقته ا ل آ ي ا ت عن غ ز و ة بني ق ر ي ض ة من حيث ا ل ق ر آ ن من حيث ا ل س ن ة خبرها شهير ف إ ن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب ا ل أ ح ز ا ب رجع إ ل ى بيته في ا ل ظ ه ي ر ة فجاءه جبريل يخبره ب أ ن يتوجه إ ل ى بني ق ر ي ض ة فقال عليه السلام الحديث المشهور لبعض أ ص ح ا ب ه لا ي ص ل ي أ ن أ ح د ك م العصر إ ل ا في بني ق ر ي ض ة فتوجهوا اليه ثم تبعهم صلوات الله وسلامه عليه وفي وفيهم حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه و أ ر ض ه فحكم عليهم ب أ ن تقتل مقاتلتهم و أ ن ت س ب ذراريهم ممن نجا كان غلاما يومئذ لم ينبت يعني لم ينبت له شعر عانى كعب القراضي و كعب هذا يهودي طبعا قراضي كان صغيرا ثم كبر اسلم فتزوج و أ ن ج ب غلاما اسماه محمد محمد بن كعب القراضي فاشتغل محمد بن كعب في علم التفسير حتى أ ص ب ح من أ ك ث ر التابعين أ ئ م ة في التفسير يعني أ ح د أ ئ م ة التفسير من من التابعين هذا قد يكون سياق تاريخي سهل يعني يحفظه ا ل إ ن س ا ن ويقوله لكن المهم في مثل هذه ا ل أ ح و ا ل التي تذكر لك أ ن تعرف أ ن الهدايه بيد الله ينجو أ ب و ه ليكبر في ا ل إ س ل ا م وليتزوج وليكون ابنه إ م ا م ا في التفسير ومثله بكل أ م ر ظاهر وهو من أ ع ج ب ما يمكن أ ن ينظر ا ل إ ن س ا ن فيه إ ل ى عظيم ر ح م ة الله أ ن هاجر أ م إ س م ا ع ي ل كانت ج ا ر ي ة تخدم في بيت أ ح د ا ل ط غ ا ة وثني كافر لا يعرف الله طرفه عين فلما قدر أ ن هذا الملك يسمع ب أ ن إ ب ر ا ه ي م معه ا م ر أ ة ج م ي ل ة هي س ا ر ة ف ي أ ت ي يتسلط على س ا ر ة فيحفظ الله س ا ر ة كلما دنى منها يقيد و م س أ ل ة أ ن يتعلق أ ح د ب أ ح د هذا شيء من الله صعب دفعه فوقع في قلبه حب س ا ر ة إ ل ا أ ن ه لم يقدر على أ ن يصل إ ل ي ه ا فلما ي أ س أ ن يصل إ ل ي ه ا وتريد أ ن تذهب مع زوجها إ ب ر ا ه ي م يريد أ ن يحسن إ ل ي ه ا لما وقع في قلبه من الشغف بها ف أ ع ط ا ه ا ج ا ر ي ة هو يريد أ ن يعطيها الجارية تخلصا من ا ل ج ا ر ي ة و إ ك ر ا م ا لها شيء يصنعه في نفسه هذا ظاهر لي ولك قبل أ ن نعلم لكن بعد أ ن جرت ا ل أ ح د ا ث علمنا أ ي ن ق د ر ة و ر ح م ة و ح ك م ة الله أ خ ذ إ ب ر ا ه ي م هاجر هجر لمن ليست لا ل س ا ر ة س ا ر ة يصيبها الشفقه على زوجها أ ن ه ا لا تلد فتريد أ ن ترضي زوجها الصابر عليها فتهديه ا ل ج ا ر ي ة ف ا ل ج ا ر ي ة انتقلت ا ل آ ن من ملك الطاغيه ة إلى ل م ك الى إ ملك س ا ر ة إ ل ى ملك إ ب ر ا ه ي م فيتزوجها إ ب ر ا ه ي م يطاوها فتنجب غلاما لا تطيق س ا ر ة رؤيته ولا ر ؤ ي ة أ م ه فتضطر هاجر إ ل ى أ ن تتخذ ا ل م ن ط ق ة يعني شيء في الوسط تربطه على وسطها حتى لا يظهر و ط ه ا على ا ل أ ر ض فلا تعرف سار أ ي ن ذهبت هاجر ثم يضطر إ ب ر ا ه ي م يخبره الله ي أ م ر ه الله أ ن يخرج بهاجر إ ل ى ا ل ك ع ب ة فيكون من هاجر إ س م ا ع ي ل و يكون من إ س م ا ع ي ل سيد الخلق صلى الله عليه و سلم سبحان من أ خ ر ج ه ا تخدم في بيت ط ا غ ي ة إ ل ى أ ن ن ي و ا ل آ ن ا ل إ س ل ا م له أ ل ف و ا ر ب ع م ئ ة وواحد و أ ر ب ع ي ن س ن ة واربع واربعين سنه ذا حسبنا ا ل ب ع ث ة أ ل ف و ا ر ب ع م ئ ة واربع واربعين س ن ة و وقبل أ ذ ه ب أ ن ا و أ ن ت وقبلك الملايين نسير على نفس الطريق الذي كانت تسير عليه هاجر إ ن الصفا و ا ل م ر و ة من شعائره والله لو أ ن أ ح د ا أ خ ب ر هاجر وقت أ ن أ خ د م ه ا الملك لساره لما صدقت لكن ينبغي أ ن تعلم إ ب ر ا ه ي م في حياه ب ر ز خ ي ة الله اعلم بها مات وساره ماتت و ا ل ط ا غ ي ة مات وهاجر ماتت و إ س م ا ع ي ل ماتت بقي المحسن الذي أ ح س ن إ ل ي ه م حي لا يموت فتعلق قلبك بالله وتحسن الظن به وتعلم أ ن ر ح م ة الله بعبده ع ظ ي م ة ورحمتي وسعت كل شيء و أ ن خ ي ر ة الله لعبده خير من خ ي ر ة العبد لنفسه ولا ينبغي مؤمن ولا يملك إ ل ا أ ن يحسن الظن بربه ويستغفر الله من ذنبه متعنا الله واياكم متاع الصالحين والحمد لله رب العالمين